فُمِّ الرَبٍّكَ وَهُم النائِمُون فَأَصبحَحَتْ كَ الصَّرمِ فَتَناادَ مُصحينأَلِغْدُوا على حَرُفِكُمْ إنكُمْ تُمْ صَارِمِين فَن قَلَقُ وَهُمْ ييتَخَافَتُون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سُببحانَ رَبِّنَا إِا كُنا ظَالِمِين فأَقضَ لَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعضةَ لَا وَمُون قالَاوا يَولَناَا إِ كُنَّ طَاضين عَسَ رَبّنَا أَ يُبَدِلَ لَا خَيرَم مِنهَا إنا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لَمَا تخيرون أَمْ لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم مهُم شرَك فَْيَأتُ بِشرَركائِهِم إنِ إِن كَوا صَادِقين يَوْم يُكشفُ عَن سَاخِ وَدَعونَ إلى السجود فَلَا يَستَطيعون خاشعَةً أَبَصَارُهُم تَررحَقُهُم ذِلَّ وَقد كَوا يدعونَ إلَ السجُودِ وَهُم سَالمون.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 أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بالعراء لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم فَجَاءَ تَبَاهُر رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِيْنَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ